بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلَ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَرُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَيَنطِعُ طِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 وَلَ قتَ لَك الذيينَ كَفَلَ وََّ الأدبارثُمَّ ل يَجونَ وَلي وَلا نَصير سُنَّةَ الله الن قَد خَلَت مِ قَابل وَلَ تَجد لِسُنَّ اللهه تَبدلَ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 وَلَ لَا لِجَالوا مُؤمنِونَ وَنِسَاءُ مُؤمِنَةٌ لَم تَعلهُم أَن تَطَُوم فَتُصيبَكُمْ مِ معَرََّة بِغَيْرِ عَْ ليدخل الله في رحمتي من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية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 لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ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 ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار